اللهم صل ّ وسلم ّ وبارك ع ل ي ه ا ل ج ن ة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك ع ل ي ه ب الله الرحمن الرحيم ابتدئ ا ل إ م ل ا ء باسم الذات العليه مستدرا ف ي ض ا البركات على ما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 ا ل م ن ت ق ل في الغرر ا ل ك ر ي م ة والجبال ويعم الصحابه و ا ل أ ت ب ا ع ومولاه و أ س ت ج ر ي هدايه لسلوك السبل ا ل و ا ض ح ة ا ل ج ر ي ئ وحفظا من ا ل غ و ا ي ة في خطه ا ل خ ط أ وخطاه و أ ن ش ر من ق ص ة المولد النبوي ب ر و د ا حسانا ع ب ق ر ي ة ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه و أ س ت ع ي ن بحول الله تعالى وقوته ا ل ق و ي ة ف إ ن ه لا حول ولا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه ش ي ب ة الحمد حمدت خصاله ا ل س ن ي ة ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه ا ل م غ ي ر ة الذي ينتمى الالتقاء لعلياه <تصفيق> ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقعصي في بلاد قضاعه القصيه إ ل ى أ ن أ ع ا د ه الله تعالى إ ل ى الحرم المحترم فاما ه م ا ابن كلاب ر و ا س م ه يكيم بن مره و ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمو قريش واليه تنسب البطون القرشيه وما فوقه كناني كما ج ن ع اليه الكثير وارتضى <تصفيق> ابن مالك ا بن النطر ا بن ك ن ا ن ة ا بن خ ز ي م ة ا بن م د ر ك ة ا بن إ ل ي ا س وهو أ و ل من أ ه د ى البدن إ ل ى الرحاب الحرميه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضرب بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلكن نظمت فرائده بنان السنه السنيه ورفعه إ ل ى الخليل إ ب ر ا ه ي م امسك عنه الشارع واباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبيه إ ل ى الذبيح اسماعيل ن س ب ة ومنتماه ف أ ع ظ م ب ه من عقد ت أ ل ق ت كواكبه الدريه وكيف لا والسيد ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم وافقه ا ل م ن ف ق ى نسب تحسب ا ل م ل ا ب ع لاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذاء قدس زدد وفخار أ ن ت فيه اليتيمه العصماء و أ ك ر م بي من ل س ب طهر الله تعالى من سفاح ا ل ج ا ه ل ي ة أ و ر د ن ا الزين العراقي بارده في م و ر د من آ د م و إ ل ى أ ب ي و أ م ي سرعه س ر ا ن ر البوعه في أ س ا ر ي ر ورنم البهيه وبدر بدر و في جبين جل 私は今日はこのように ب のことです。<س ؤ ال> من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب ل أ ن تكون أ م ا للمصطفى وصبا ا بحملها لأنوال ذاتية ل أ ر ض كل صب لوضوح نسيم صبا شركه الهدى س شركه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون ا ل ج ت م ا ع صاح الأنسن العربية وقرت ا ل ا س ر ة والاصنام على الوجوه والافواه وتباشرت م ق و ش المشارك والمغارب ودواء البحرية واحتست ا ل ع ا ل م من السرور ك أ س حمياه وبشرت الجن ب إ ظ ل ا ل ز م ا ن وغيبه ا ل ر ب ا ن ي ه ولهج بخبري كل حبر خبير وفي ح ل ا حسنه تاه و أ ت ي ت أ م ه في المنام ف قيل لها انك قد حملت بسيد العالمين وخير البريه وسميه اذا وضحت محمدا لانه ستعطي م ا ل ن ب ل و م ا ا ا ل أ توفي ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ ب و ه عبد الله وكان قد اجتاز ب أ خ و ا ل ه بني عدي من ا ن ومكث فيهم شهرا سقيما ثقبا وشقوى ولن تسالنهم عن ابي هريره رضي الله ع ن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 ولدته ا م خ ا ض ف و ل صلى الله عليه وسلم نورا ي ت ل أ ل ا سناها